Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Majid. Bal'ajibu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 كُنْتَ تَبْتَثْنَ بِهِ جَنَّاتٌ وَحَبُّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٌ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ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 Zalik ma'kuunt minhu ta'hid, wanufikh fi al-sur. Zalik yom al-wa'id, wajat kull nafsim ma'ha saiqun لقد كنت في غفله منها فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم ما كل كفار عنيد Mena' al-l-l-l-khayr mu'atad mureyb Al-l-adhi jajal ma'al-lahi ilaha'n-ākhar Fa'alqiyahu fi'l-al-zaab-ish-deed Qal qareenuhu rabbna ma'a t'gaytuhu Walakin كان fi'i zolāl-in-ba'id Qal qareenuhu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 Wa azlifatil jannah lilmuttaqin غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجان بقلب منيب أدخلها